واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطاك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ى ه ذ الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس حنش أحمد خرجه وخرجه من عن من حديث حنش أ ي ض ا مع إ س ن ا د ي ن آ خ ر ي ن منقطعين ولم يميز لفظ بعضهما من بعض ولفظ حديثه يا غلام أ و يا غليم أ ل ا أ ع ل م ك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف ج د ه أمامك ت إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة و إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أ ن الخلق كلهم جميعا أ ر ا د و ا أ ن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه و إ ن أ ر ا د و ا أ ن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه و ع ل م أ ن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا و أ ن النصر مع الصبر و أ ن الفرج مع الكرب و أ ن مع العسر يسرا وهذا ذكره رحمه الذي اللفظ اللفظ الشيخ الله أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إ ل ى غير الترمذي واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده ب إ س ن ا د ضعيف عن عطاء عن ابن عباس وكذلك وغيره وقد روي الكلية هذا الصلاح الأحاديث التي أصل الشيخ الله إلى الحديث عزاه أربعين عبد هي رحمه بن بن حميد في عن ابن عباس من طرق ك ث ي ر ة من ر و ا ي ة ابنه علي ومولاه ع ك ر م ة وعطاء ا بن ابي رباح وعمرو بن دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولى غ ف ر ة وابن ابي مليكه وغيرهم واصح الطرق كلها خرجها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي كذا قاله ابن مندة وغيره. وقد غ ي ر ه و روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه وصى ابن عباس بهذه ا ل و ص ي ة من حديث علي بن أ ب ي طالب و أ ب ي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر وفي أ س ا ن ي د ه ا كلها ضعف وذكر وبعضها وبكل كلها العقيلي أن أسانيد الحديث كلها وبعضها من بعض وبكل حال لينة أصلح بعض أن من فطريق حنش التي خرجها الترمذي ح س ن ة ج ي د ة وهذا الحديث يتضمن وصايا ع ظ ي م ة وقواعد ك ل ي ة من أ ه م أ م و ر الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت وكت التفهم الحديث فأدهشني الحديث بهذا هذا الجهل لمعناه وقلة أطيش فوأسفي من الجهل بهذا قلت وقد أ ف ر د ت لشرحه جزءا كبيرا ونحن نذكر ها هنا مقاصده على وجه الاختصار إ ن شاء الله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله عند أ و ا م ر ه بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أ م ر به و أ ذ ن فيه إ ل ى ما نهي عنه فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه وقال عز وجل في مدحهم عز هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وفسر هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها ومن الحفيظ بالحافظ هاهنا الله منها أعظم ما يجب حفظه من أ و ا م ر الله ا ل ص ل ا ة وقد أ م ر الله ب ا ل م ح ا ف ظ ة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ومدح المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد ان يدخله ا ل ج ن ة وفي حديث آ خ ر من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا و ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة وكذلك الطهاره ة ف إ ن ا مفتاح الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لا يحافظ على الوضوء إ ل ا مؤمن ومما يؤمر بحفظه ا ل إ ي م ا ن قال الله عز وجل واحفظوا أ ي م ا ن ك م ف إ ن ا ل أ ي م ا ن يقع الناس فيها كثيرا ويهمل ا كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه ومن ذلك حفظ ا ل ر أ س والبطن كما في حديث ابن مسعود المرفوع الاستحياء من الله حق الحياء أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى وتحفظ البطن وما حوى خرجه الإمام والترمذي الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع أحمد وحفظ فيه وعى والبطر واللسان من المحرمات وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن ا ل إ ص ر ا ر على محرم قال الله عز وجل واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وقد جمع الله ذلك كله في قولة إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا ويتضمن أ ي ض ا حفظ البطن من إ د خ ا ل الحرام إ ل ي ه من الماكل والمشارب ومن أ ع ظ م ما يجب حفظه من نواه الله عز وجل اللسان والفرج وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحيه ورجليه م ا بين رجليه دخل ا ل ج ن ة خرجه الحاكم وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل ا ل ج ن ة و أ م ر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها فقال قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم وقال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إ ل ى قوله والذين هم لفروجهم حافظون الا إ ل ا على ازواجهم أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير ملومين وقال أ ب و إ د ر ي س الخولاني أ و ل ما و ص ل الله به آ د م عند إ ه ب ا ط ه إ ل ى ا ل أ ر ض حفظ فرجه وقال لا تضعه إ ل ا في حلال وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك يعني أ ن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله ف إ ن الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى و أ و ف و ا بعهدي أ و في بعهدكم وقال فاذكروني أ ذ ك ر ك م وقال إ ن تنصروا الله ينصركم وحفظ الله ل ع ب د ه يدخل فيه نوعان أ ح د ه م ا حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده و أ ه ل ه وماله قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أ م ر الله قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله الملائكة بأمر فإذا جاء ا ل قال د ر خ ل و علي رضي ان ل ل ه ع ه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر ف إ ذ ا جاء القدر خليا بينه وبينه و إ ن ا ل أ ج ل ج ن ة حصينه ة وقال ا م ج د ما من عبد إ ل ا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن و ا ل إ ن س والهوام فما من شيء ي أ ت ي ه إ ل ا قال وراءك إ ل ا شيئا أ ذ ن الله فيه فيصيبه وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عمر الإمام ابن قال أحمد من حديث ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع و هؤلاء الدعوات حين ي م س ي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اني ل ل ع ا ا ف في ي ة د ا و ا ل آ خ ر ة اللهم ل إني أ أ س ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة في ديني ودنياي و أ ه ل ي ومالي اللهم استر عورتي وامن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي و أ ع و ذ بعظمتك أ ن أ غ ت ا ل من تحتي ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله كان بعض العلماء بعض قد جاوز ا ل م ئ ة س ن ة وهو ممتع بقوته وعقله فوثب يوما و ث ب ة ش د ي د ة فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر وعكس هذا أ ن بعض السلف ر أ ى شيخا ي س أ ل الناس فقال إ ن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته كما قيل في قوله تعالى وكان أ ب و ه م ا صالحا إ ن ه م ا حفظا بصلاح أ ب ي ه م ا قال سعيد بن المسيب لابنه لازيدن في صلاتي من أ ج ل ك رجاء ان احفظ فيك ثم تلا هذه ا ل آ ي ة وكان أ ب و ه م ا صالحا وقال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت إ ل ا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه وقال ابن المنكدر إ ن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر ومتى كان العبد مشتغلا ب ط ا ع ة الله ف إ ن الله يحفظه في تلك الحال وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله قال صلى عليه وسلم أحمد عن كانت ا م ر أ ة في بيت فخرجت في س ر ي ة من المسلمين وتركت ثنتي ع ش ر ة عنزا وصيصيتها كانت تنسج بها قال ففقدت عنزا لها وصيصيتها فقالت يا رب ي إ ن ك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أ ن تحفظ عليه و إ ن ي قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي واني انشدك عنزي وصيصيتي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شده مناشدتها ربها تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها والصيصيه هي الصناره التي يغزل بها وينسج فمن حفظ الله حفظه الله من كل أ ذ ى قال بعض السلف من اتقى الله فقد حفظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله الغني عنه ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى الحيوانات من يجعل المؤذية جرى بالطبع له حافظة كما ل س ف ي ن ة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إ ل ى ج ز ي ر ة ف ر أ ى ا ل أ س د فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق فلما أ و ق ف ه عليها جعل يهمهم ك أ ن ه يودعه ثم رجع عنه ورؤي ابراهيم ا بن أ د ه م نائما في بستان وعنده حيه في فمها طاقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى استيقظ عنه طاقة زالت نرجس تذب حتى وعكس هذا أ ن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر و ا ل أ ذ ى ممن كان يرجو نفعه من أ ه ل ه وغيرهم كما قال بعض السلف إني لأعصي الله لأعصي بعض إني فأعرف ذلك في ذلك خلق خ النوع د ودابتي م ي ا الثاني من الحفظ وهو أ ش ر ف النوعين حفظ الله للعبد في دينه و إ ي م ا ن ه فيحفظه في حياته من الشبهات ا ل م ض ل ة ومن الشهوات ا ل م ح ر م ة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على ا ل إ ي م ا ن قال بعض السلف إذا حضر الرجل الموتى حضر يقال للملك شم ر أ س ه قال أ ج د في ر أ س ه ا ل ق ر آ ن قال شم قلبه قال أ ج د في قلبه الصيام قال شم قدميه قال أ ج د في قدميه القيام قال حفظ نفسه فحفظه الله وفي وسلم الصحيحين النبي عليه البراء عازب الله صلى عن بن عن أ ن ه أ م ر ه أ ن يقول عند منامه إ ن قبضت نفسي فارحمها و إ ن أ ر س ل ت ه ا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول واحفظني احفظني حديث النبي عليه قاعدا عمر علمه اللهم بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام أن أن الله صلى واحفظني ب ا ل إ س ل ا م راقدا ولا تطع في عدوا ولا حاسدا خرجه ابن حبان في صحيحه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أ ر ا د سفرا فيقول استودع الله دينك و أ م ا ن ت ك وخواتيم عملك وكان يقول إ ن الله إ ذ ا استودع شيئا حفظه خرجه النسائي وغيره وفي ا ل ج م ل ة فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه ب أ ن و ا ع من الحفظ وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له كما قال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إ ن ه من عبادنا المخلصين قال ابن عباس في قوله تعالى أ ن الله يحول بين المرء وقلبه قال المؤمنين يحول بين المؤمنين وبين ا ل م ع ص ي ة التي تجره إ ل ى النار وقال الحسن وذكر أ ه ل المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم وقال ابن مسعود إ ن العبد ليهم ب ا ل أ م ر من ا ل ت ج ا ر ة و ا ل إ م ا ر ة حتى ييسر له فينظر الله إ ل ي ه فيقول ل ل م ل ا ئ ك ة اصرفوه عنه ف إ ن ي إ ن يسرته له أ د خ ل ت ه النار فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو إ ل ا فضل ل الله عز وجل وخرجه الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه عز عن و من أنس حديث ي ق الله عز وجل إ ن من عبادي من لا يصلح إ ي م ا ن ه إ ل ا الفقر و إ ن بسطت عليه إ ل افسده الصحة عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى. ولو لأفسده ذلك أسقمته من وإن من, عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة. ولو ذلك وقوله إ ن من من عبادي العبادة عنه العجب يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله لكي إني لا فأكفه أدبر ل ب ه م إني ع ي خبير م و و ق ل صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك وفي روايه امامك معناه ان من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أ ح و ا ل ه حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده ف إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال قتادة من يتق الله من معه يكون ومن يكن الله معه فمعه ا ل ف ئ ة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل كتب كان معك كان عليك تخاف ترجو بعض بعد المعية السلف أما الله الخاصة إلى له فإن فمن فمن وإن أخ وهذه هي ا ل م ذ ك و ر ة في قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما أ س م ع و أ ر ى وقول موسى إ ن معي ربي سيهدين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إ ن الله معنا فهذه ا ل م ع ي ة ا ل خ ا ص ة ت ق ف ض النصر و ا ل ت أ ي ي د والحفظ و ا ل إ ع ا ن ة بخلاف ا ل م ع ي ة ا ل ع ا م ة المذكور ة في قوله تعالى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 إ ل ا هو معهم أ ي ن م ا كانوا وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم إ ذ يبيتون ما لا يرضى من القول ف إ ن هذه ا ل م ع ي ة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته ل أ ع م ا ل ه م فهي م ق ت ض ي ة لتخويف العباد منه و ا ل م ع ي ة ا ل أ و ل ى تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أ م ا م ه وتجاهه على كل حال ف ا س ت أ ن س به واستغنى به عن خلقه كما في حديث أ ف ض ل ا ل إ ي م ا ن أ ن يعلم العبد أ ن الله معه حيث كان وروي ق سبق د و عن بنان الحمال أ ن ه دخل ا ل ب ر ي ة وحده على طريق تبوك فاستوحش فهتف به هاتف لم تستوحش أ ل ي س حبيبك معك وقيل لبعضهم أ ل ا تستوحش وحدك فقال كيف أ س ت و ح ش وهو يقول أ ن ا جليس من ذكرني وقيل ل آ خ ر نراك وحدك فقال من يكن الله معه كيف يكون و ح د ه وقيل ل آ خ ر أ م ا معك م ؤ ن س قال بلى قيل له أ ي ن هو قال أ م ا م ي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي وكان الشبلي ينشد إ ذ ا نحن أ د ل ج ن ا و أ ن ت أ م ا م ن ا كفى لمطايانا بذكراك هاديا ة قوله صلى ل ل عليه وسلم ه تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة يعني أ ن العبد إ ذ ا اتقى الله و ح ف ر حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إ ل ى الله وصار بينه وبين ربه م ع ر ف ة خ ا ص ة فعرفه ربه في ا ل ش د ة ورعى له تعرفه إ ل ي ه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه ا ل م ع ر ف ة وهذه م ع ر ف ة خ ا ص ة ت خ ت ض ي قرب العبد من ربه ومحبته له و إ ج ا ب ت ه لدعائه ف م ع ر ف ة العبد لربه نوعان أ ح د ه م ا ا ل م ع ر ف ة ا ل ع ا م ة وهي م ع ر ف ة ا ل إ ق ر ا ر به والتصديق و ا ل إ ي م ا ن وهذه ع ا م ة للمؤمنين والثاني م ع ر ف ة خ ا ص ة تقتضي ميل القلب إ ل ى الله ب ا ل ك ل ي ة والانقطاع إ ل ي ه و ا ل أ ن ث به و ا ل ط م أ ن ي ن ة بذكره والحياء منه و ا ل ه ي ب ة له وهذه ا ل م ع ر ف ة الخاصه ة ي التي يدور مساكين الدنيا أطيب فيها قيل حولها العارفون كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل له وما هو قال أهل له هو بعضهم م ع ر ف ة الله عز وجل و ق احب ل أ م د ن ع ان ص م ا ل أ ا ك ي أحب أن لا أ م و ت حتى أ ع ر ف مولاي وليس معرفته ا ل إ ق ر ا ر به ولكن ا ل م ع ر ف ة التي إ ذ ا عرفته استحييت منه و م ع ر ف ة الله أ ي ض ا لعبده نوعان معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده وهي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 والثاني م ع ر ف ة خ ا ص ة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إ ل ي ه و إ ج ا ب ة دعائه و إ ن جاءه من الشدائد وهي المشار إ ل ي ه ا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن س أ ل ن ي لاعطينه ولئن استعاذني ل ا ولئن د ع ا ن ي ل أ ج ي ب ن ه ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إ ل ى بيت حبيب أ ب ي محمد فقال له حبيب يا أ ب ا سعيد أ ل ي س بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء ادخل البيت فدخل ودخل الشرط على أ ث ر ه فلم يروه فذكر ذلك للحجاج فقال بل كان في البيت إ ل ا أ ن الله طمس أ ع ي ن ك م فلم يروه واجتمع الفضيل بن عياض بشعوانة ف س أ ل ه ا الدعاء فقالت يا فضيل وما بينك وبينه ما إ ن دعوته أ ج ا ب ك فغشي على الفضيل وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى إن الانقطاع والعبادة وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار فقال ملكا كله معروف وذكر بيده هذا إ ن كانت بينك وبينه م ع ر ف ة كفاك جميع هذا وخرج ف فمن في ي الجملة عامل الله بالتقوى والطاع في حال ر ا عامله الله باللطف والإعانة في حال ئ ه شدته في و خ الترمذي من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثره أن عند ثره فليكثر الرخاء الله له يستجيب في الشدائد الدعاء وخرج ابن ابي حاتم وغيره من ر و ا ي ة يزيد الرقاشي عن انس يرفعه ان يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من بلاد、غريبة. فقال الله عز وجل اما تعرفون ذلك؟ قالوا ومن هو؟ قال عبدي يونس. قالوا وجل ذلك الذي لم معروف من ومن عبدك غريبة ربي عبدي يونس يونس يزل تعرفون هو صوت عز يرفع له عمل متقبل و د ع و ة م س ت ج ا ب ة قال نعم قالوا يا رب ي أ ف ل ا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلى قال ف أ م ر الله الحوت فطرحه بالعراء وقال الضحاك اذكروا قيس أذكر الله في الرخاء يذكركم في الشدة وان إ ن يونس عليه ل ل س ا ا م ك يذكر الله تعالى فرعون ل الحوت قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطني إلى م من يوم ا كان وقع يبعثون وإن عز في في ف بطني بطن أنه كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما ادركه الغرق قال آمنت ف قال الله تعالى الآن ا قبل ل عصيت وكنت من وقد م ف سلمان د ي ن و ق ا س ل الفارسي إ ذ ا كان ر ج ل دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا ل ل ه تعالى قالت ا ل م ل ا ئ ك ة صوت معروف فشفعوا له و إ ذ ا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا ل ل ه تعالى قالت ا ل م ل ا ئ ك ة صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له وقال رجل ل أ ب ي الدرداء أ و ص ن ي فقال اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء وعنه أنه قال ادع الله في يوم سرائك لعله أ ن يستجيب لك في يوم ضرائك و أ ع ظ م الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت وما بعده أ ش د منه إ ن لم يكن مصير العبد إ ل ى خير فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة للموت بعده في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 فكان معه فيها ولطف به و أ ع ا ن ه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد بمعنى أ ن ه أ ع ر ض عنه و أ ه م ل ه ف إ ذ ا نزل الموت بالمؤمن المستعد له ه أحسن الظن ب ب ر وجاءته البشرى من الله ف أ ح ب لقاء الله و أ ح ب الله لقاءه والفاجر بعكس ذلك وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه ويندم المفرط ويقول يا ح س ر ة على ما فرطت في جنب الله قال أ ب و عبد الرحمن السلمي قبل موته كيف لا أ ر ج و ربي وقد صمت له ثمانين رمضان وقال أ ب و بكر بن عياش لابنه عند موته أ ت ر ى الله يضيع ل أ ب ي ك أ ر ب ع ي ن س ن ة يختم ا ل ق ر آ ن كل ل ي ل ة وختم آ د م بن أ ب ي إ ي ا س ا ل ق ر آ ن وهو مسجى للموت ثم قال بحبي لك إ ل ا رفقت بي في هذا المصرع كنت أ ا م ل ك لهذا اليوم كنت أ ر ج و ك لا إ ل ه إ ل ا الله ثم قضى ولما احتضر زكريا ا بن عدي رفع يديه وقال اللهم إ ن ي إ ل ي ك لمشتاق وقال عبد الصمد الزاهد عند موته سيدي لهذه ا ل س ا ع ة خ ب أ ت ك ولهذا اليوم اختنيتك حقق حسن ظني بك وقال ق ت ا د ة في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال من الكرب عند الموت وقال علي بن أ ب ي ط ل ح ة عن ابن عباس في هذه ا ل آ ي ة ينجيه من كل كرب في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وقال زيد بن أ س ل م في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا قالوا الله ثم استقاموا ثم تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا ا ل آ ي ة قال يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث ف إ ن ه لفي ا ل ج ن ة وما ذهبت ف ر ح ة ا ل ب ش ا ر ة من قلبه وقال ثابت البناني في هذه ا ل آ ي ة بلغنا أ ن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه ا ل ذ ا ن كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه فما من ع ظ ي م ة تغشى الناس يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا هي للمؤمن ق ر ة عين لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا وقوله ل يعمل الدنيا م ا كان في و صلى الله عليه وسلم إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله هذا منتزع من قوله تعالى إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ف إ ن السؤال لله هو د ع ا ؤ ه و ا ل ر غ ب ة إ ل ي ه والدعاء هو ا ل ع ب ا د ة كذا روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير وتلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وخرج والترمذي الترمذي ماجة الإمام داود والنسائي وابن مالك أحمد من وأبو أنس حديث بن عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ ا ل ع ب ا د ة فتضمن هذا الكلام أ ن ي س أ ل الله عز وجل ولا ي س أ ل غيره و أ ن يستعان بالله دون غيره ف أ م ا السؤال فقد أ م ر الله ب م س أ ل ت ه فقال واسالوا الله من فضله وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا سلوا الله من فضله فإن الله مسعود من ي عن فإن حديث ب أبي يغضب أن يسأل وفيه أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً من لا يسأل عن من وفيه هريرة عليه وفي لا الله مرفوعا ح آ خ ر ي س أ ل أ ح د ك م ربه حاجته كلها حتى ي س أ ل ه شسع نعله ي إ ذ ا انقطع وفي النهي عن م س أ ل ة المخلوقين احاديث كثيرة ص ح ي ح ة وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم ج م ا ع ة من اصحابه على ان لا ي س أ ل ا ل ن ا س شيئا منهم ابو بكر الصديق وابو ذر وثوبان وكان احدهم يسقط صوته او خطام ناقته فلا يسأل يناوله الدنيا احدا ان يناوله اياه وخرج ابن ابي ابن وخرج من حديث أ ب ي ع ب ي د ة بن عبد الله بن مسعود أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن بني فلان أ غ ا ر و ا علي فذهبوا بابني وابلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إ ن آ ل محمد كذا وكذا أ ه ل بيت ما لهم مد من طعام أ و صاع ف ا س أ ل الله عز وجل فرجع إ ل ى ا م ر أ ت ه فقالت ما قال لك ف أ خ ب ر ه ا فقالت نعم ما رد عليك فما لبث أ ن رد الله عليه ابنه وابله أ و ف ر ما كانت ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه فصعد المنبر فحمد الله و أ ث ن ى عليه و أ م ر الناس ب م س أ ل ة الله عز وجل والرغبة إليه وقرأ إليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له وخرج المحاملي وغيره من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من ذا الذي دعاني فلم أ ج ب ه و س أ ل ن ي فلم أ ع ط ه واستغفرني فلم أ غ ف ر له و أ ن ا أ ر ح م الراحمين واعلم أ ن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين ل أ ن السؤال فيه إ ظ ه ا ر الذل من السائل و ا ل م س ك ن ة والحاجه ة والافتقار و ف ي الاعتراف ا ل بقدرة م س والافتقار ل على دفع ه ذ ا ض ر ر ونيل ل ل وجلب ل م م ط و ب ا ا ن ع ودرء المضار ولا و المضار الذل ا ا يصلح ل ف إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة وحده حقيقة وكان ا ل إ م ا م أ ح م د يدعو ويقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن ا ل م س أ ل ة لغيرك ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه كما قال وإن النفع قال الله فلا كاشف له إلا بضر كما كاشف يمسسك وان يردك بخير فلا راد لفضله وقال ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده والله سبحانه يحب أ ن ي س أ ل ويرغب إ ل ي ه في الحوائج ويلح في سؤاله ودعائه ويغضب على من لا ي س أ ل ه ويستدعي من عباده سؤاله وهو قادر على إ ع ط ا ء خلقه كلهم سؤلهم من غير أ ن ينقص من ملكه شيء والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ويحب يسأل أن أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان ي أ ت ي الملوك ويحك ت أ ت ي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني أستجب لك لك غناه أستجب وقال ط و و س لعطاء إ ي ا ك أ ن تطلب حوائجك إ ل ى من أ غ ل ق دونك بابه ويجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ر ك أ ن ت س أ ل ه ووعدك أ ن يجيبك و أ م ا ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد من فلأن عن غيره مصالحه الخلق عاجز الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إ ل ا الله عز وجل فمن أ ع ا ن ه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ف إ ن المعنى لا تحول للعبد من حال إ ل ى حال ولا ق و ة له على ذلك إ ل ا بالله وهذه ك ل م ة ع ظ ي م ة وهي كنز من كنوز ا ل ج ن ة فالعبد محتاج إ ل ى ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله في فعل ا ل م أ م و ر ا ت وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة ولا كلها الدنيا البرزخ القيامة الإعانة على على على ذلك يقدر من في إ ل ا الله عز وجل فمن حقق ا ل ا س ت ع ا ن ة عليه في ذلك كله أ ع ا ن ه وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا ترك بغيره على ينفعك تعجز وكله إلى ومن من به كتب الحسن إ ل ى عمر بن عبد العزيز لا تستعن بغير الله فيكلك الله إ ل ي ه ومن كلام بعض السلف يا رب ي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك عجبت لمن يعرفك كيف يستعين عليه جف بغيرك بما لمن قوله صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن كيف وفي رواية أخرى هو رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف هو ك ن ا ي ة عن تقدم ك ت ا ب ة المقادير كلها والفراغ منها من أ م د بعيد فإن الكتابة إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها وجفت الصحيفة فيها إذا من عنه عنه من الكتاب كتابته الأقلام وطال الأقلام الأقلام التي بها مدادها التي كتب كتب عهده بالمداد المكتوب به فيها وهذا من أ ح س ن الكنايات و أ ب ل غ ه ا وقد دل الكتاب والسنن ا ل ص ح ي ح ة ا ل ك ث ي ر ة على مثل هذا المعنى قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة أنفسكم من أصاب الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب نبرأها الله أن قبل إن في في في يسير ذلك على الله يسير وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله كتب مقادير الخلائق قبل أ ن يخلق السماوات و ا ل أ ر ض بخمسين أ ل ف س ن ة وفيه أ ي ض ا عن جابر أ ن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل اليوم افيما جفت به ا ل أ ق ل ا م وجرت به المقادير أم الأقلام فيما فيما جفت يستقبل قال لا بل به واخرج ج ر ت به ل م ق ا د الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 إ ل ا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا وقد دل ا ل ق ر آ ن على مثل هذا في قوله عز وجل قل وقوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يصيبنا كتب ما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 واعلم أ ن م دار جميع هذه ا ل و ص ي ة على هذا ا ل أ ص ل وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إ ل ي ه ف إ ن العبد إ ذ ا علم أ ن ه لن يصيبه إ ل ا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر و أ ن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد ا ل ب ت ة علم حينئذ أ ن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع ف أ و ج ب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل و إ ف ر ا د ه بالطاعه وحفظ حدوده ف إ ن المعبود إ ن م ا يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار ر ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا الله لا ذم من من ينفع يعبد ي ولا يغني عن عابده شيئا فمن علم أ ن ه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله اوجب ل ل ه أ له ذلك إ ف ر ا د ه بالخوف والرجاء و ا ل م ح ب ة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعه ة الخلق جميعا خ يتقي وأن ت ص ولو كان فيه صخت الخلق جميعا و إ ف ر ا د ه ب ا ل ا س ت ع ا ن ة به والسؤال له و إ خ ل ا ص الدعاء له في حال ا ل ش د ة وحال الرخاء بخلاف ما كان المشركون عليه من إ خ ل ا ص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه وجل تدعون دون نفعه عز قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من من أفرأيتم من قل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 أن ما أصاب العبد من ما المصائب المؤلمة م العبد ا ل ك ت وفي ب صبر ة عليه عليها كان له إذا كان ا ل ص ب ر خير كثير و ف ي ر و ا ي ة عمر مولى غ ف ر ة وغيره عن ابن عباس ز ي ا د ة أ خ ر ى قبل هذا الكلام وهي فإن استطعت أن تعمل لله في اليقين فافعل وإن لم تستطع فإن في وإن أن اليقين استطعت بالرضى الصبر على ما تستطع تعمل تكره على لم لله خيرا كثيرا وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى من ر و ا ي ة علي بن عبد الله بن عباس عن أ ب ي ه لكن اسنادها ضعيف ز ي ا د ة أ خ ر ى بعد هذا وهي قلت يا رسول الله كيف أ ص ن ع باليقين قال أ ن تعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و أ ن ما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك ف إ ذ ا أ ن ت أ ح ك م ت باب اليقين ومعنى هذا أ ن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أ ن ترضى نفسه بما أ ص ا ب ه فمن استطاع أ ن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل ف إ ن لم يستطع الرضا ف إ ن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا بالقضاء والقدر في المصائب إ ح د ا ه م ا أ ن يرضى بذلك وهذه د ر ج ة ع ا ل ي ة ر ف ي ع ة جدا قال الله عز وجل ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة إ ل ا ب إ ذ ن الله ومن يؤمن بالله يهد ي قلبه قال علقمه ة ي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى وأخرج الترمذي الرجل أنها الله لها من وأخرج عند من حديث أنس عن حديث ان ل ب ي صلى الله عليه وسلم ق اذا ل الله إن إ أ ح ب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن ص خ ط فله ا ل ص خ ط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أ س أ ل ك الرضا بعد القضاء ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء إلى تحقيق إ ي م ا ن ه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا له له قضاء كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر كان خيرا يقضي إن شكر وجاء إ إلا ن كان للمؤمن أصابته صبر ضراء خيرا له وليس ذلك وليس و رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه أ ن يوصيه و ص ي ة ج ا م ع ة م و ج ز ة فقال ل ا تتهم ا ل ل ه في ق ض ا قال أ ب و ا ل د ر د ان ء إ الله إ ذ ا قضى قضاء احب أ ن يرضى به وقال ابن مسعود إن اليقين والحزن يتمنى من عن الله بقصته وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والصخط فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء كذا ورخاء وعدله جعل وجعل عليه بقصته هو روية عمر شدة غير في في وابن مسعود وقال ا وغيرهما ب ن مسعود و عمر بن عبد العزيز اصبحت وما لي سرور إ ل ا في مواضع القضاء والقدر فمن وصل إ ل ى هذه الدرجه كان عيشه كله في نعيم وسرور قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أ و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال بعض السلف ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة هي الرضا و ا ل ق ن ا ع ة وقال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله ا ل أ ع ظ م و ج ن ة الدنيا ومستراح العابدين و أ ه ل الرضا ت ا ر ة يلاحظون ح ك م ة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء و أ ن ه غير متهم في خ ض ا ئ ه و ت ا ر ة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم أ ل م المقضي به و ت ا ر ة يلاحظون ع ظ م ة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في م ش ا ه د ة ذلك حتى لا يشعرون بالالم أ ل م و ه ذ ي ص إليه خواص أهل ل خواص ا ع ر ربما ف ة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أ ص ا ب ه م لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم ك م اوجدهم قال بعضهم أ في عذابه ع ذ و ب ة وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال أ ح ب ه إ ل ي ه أ ح ب ه إ ل ي وسئل السري هل يجد المحب أ ل م البلاء فقال لا وقال بعضهم عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب و أ ن ت عندي كروحي بل أ ن ت منها أ ح ب حسبي من الحب أ ن ي لما تحب أ ح ب و ا ل د ر ج ة الثانيه ة أن يصبر على البلاء على و ه ذ لمن لم يستطع الرضا بالقضاء فالرضا فضل مندوب إ ل ي ه مستحب والصبر واجب على المؤمن حتم وفي الصبر خير كثير ف إ ن الله أ م ر به ووعد عليه جزيل ا ل أ ج ر قال الله عز وجل ل الصابرون إنما أجرهم بغير حساب ا يوفى بغير و ق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 م ع والفرق ل م م ؤ ن و ا ل بين الرضا والصبر أ ن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود ا ل أ ل م وتمني زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم وإن وجد الإحساس تمني ذلك بالألم وجد وسعته وترك وإن لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين و ا ل م ع ر ف ة و إ ذ ا قوي الرضا فقد يزيل ا ل إ ح س ا س ب ا ل أ ل م بالكليه كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أ ن النصر مع الصبر هذا الله موافق لقول الله عز وجل عز قال الذين يظنون أ ن ه م ملاقو الله كم من ف ئ ة ق ل ي ل ة غلبت ف ئ ة ك ث ي ر ة ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين وقوله تعالى ف ا ي ك م منكم م ئ ة ص ا ب ر ة يغلبوا مئتين وانكم منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين وقال عمر لاشياخ من بني عبس بم قاتلتم الناس قالوا بالصبر لم نلق قوما إ ل ا صبرنا لهم كما صبروا لنا وقال بعض السلف بعض كلنا يكره الموت و أ ل م الجراح ولكن نتفاضل بالصبر وقال البطال ا ل ش ج ا ع ة صبر ساعه ة و ذ وكذلك ا جهاد العدو الظاهر جهاد الكفار وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى فإن جهادهما من أعظم الجهاد في فإن وهو وهو أعظم من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله وقال عبد الله بن عمر لمن س أ ل ه عن الجهاد ا ب د أ بنفسك فجاهدها و ا ب د أ بنفسك فاغزها وقال ب ق ي ة ابن الوليد اخبرنا ابراهيم بن أدهم حدثنا ادهم ثقة عن علي بن أ ب ي طالب قال أ و ل ما تنكرون من جهادكم جهادكم أ ن ف س ك م وقال إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي ع ب ل ة لقوم جاءوا من الغزو قد جئتم من الجهاد ا ل أ ص غ ر فما فعلتم في الجهاد ا ل أ ك ب ر قالوا وما الجهاد ا ل أ ك ب ر قال جهاد القلب ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر ب إ س ن ا د ضعيف ولفظه قدمتم من الجهاد ا ل أ ص غ ر إ ل ى الجهاد ا ل أ ك ب ر قالوا وما الجهاد ا ل أ ك ب ر قال م ج ا ه د ة العبد لهواه ويروى من حديث سعد بن سنان عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عدوك الذي إ ذ ا قتلك أ د خ ل ك ا ل ج ن ة و إ ذ ا قتلته كان لك نورا أ ع د ى عدوك نفسك التي بين جنبيك وقال أ ب و بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه ان أ و ل ما أ ح ذ ر ك نفسك التي بين جنبيك فهذا الجهاد يحتاج أ ي ض ا إ ل ى صبر فمن صبر على مجاهده نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر وملك نفسه فصار عزيزا ملكا ومن جزع ولم وقهر وأسر وصار وهواه مجاهدة شيطانه جزع على عبدا ذلك غلب عبدا ذليلا يصبر أسيرا في يدي شيطانه وهواه ك م اذا قيل إ المرء لم يغلب هواه أ ق ا م ه ب م ن ز ل ة فيها العزيز ذليل قال ابن المبارك من صبر فما أ ق ل ما يصبر ومن جزع فما أ ق ل ما يتمتع فقوله صلى الله عليه وسلم إ ن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أ س ي ر ا لعدوه أ و قتيلا له قوله وسلم وإن صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب مع هذا يشهد له قوله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره خرجه الإمام أحمد وخرجه إذنه عبد الله عبد حديث في ط وفيه ي ل و علم الله يوم الغيث أ ن ه ليشرف عليكم أ ز ل ي ن فيضحك ط ي فيظل ي ن قد علم أ ن غيركم إ ل ى قرب والمعنى أ ن ه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند عنهم احتباس القطر عنهم وقنوطهم و ي أ س ه م من ا ل ر ح م ة وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده ب إ ن ز ا ل الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون وقال تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا أصاب يشاء عباده به يستبشرون هم من من و إ ن كانوا من قبل أ ن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وقال تعالى حتى إ ذ ا استيئس الرسل وظنوا أ ن ه م قد كذبوا جاءهم نصرنا وقال حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصر الله أ ل ا إ ن نصر الله قريب وقال حاكيا عن يعقوب أ ن ه قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه ولا تياسوا من روح الله ثم قص ق ص ة اجتماعهم عقيب ذلك وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أ ن ب ي ا ئ ه عند تناهي الكرب ك إ ن ج ا ء نوح ومن معه في الفلك و إ ن ج ا ء إ ب ر ا ه ي م من النار وفدائه لولده الذي أ م ر بذبحه و إ ن ج ا ء موسى وقومه من اليم و إ غ ر ا ق عدوهم وقصة أيوب ويونس وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع أ ع د ا ئ ه و إ ن ج ا ئ ه منهم كقصته في الغار ويوم بدر ويوم أ ح د ويوم ا ل أ ح ز ا ب ويوم حنين وغير ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم ف إ ن مع العسر يسرا هو منتزع من قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا وقوله عز وجل فان إ ن مع ل ع س يسرا ر إ مع العسر يسرا وخرج البزار في مسنده وابن أ ب ي حاتم واللفظ له من وسلم أنس عن النبي حديث الجحر فدخل عليه العسر الله قال جاء هذا صلى لو لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه ف أ ن ز ل الله عز وجل ف إ ن مع العسر يسرا وروى ابن جرير وغيره من حديث الحسن مرسلا نحوه وفي حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين عسر وروى ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د ه عن ابن مسعود قال لو أ ن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه ثم قال قال الله تعالى فإن فكتب إن وبإسناده إليه أن مع مع عمر العسر العسر عبيدة يسرا يسرا يقول حصر أبا مهما ينزل ب ا م ر ئ ش د ة يجعل الله بعدها فرجا و إ ن ه لن يغلب عسر يسرين و إ ن ه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ومن واليسر اقتران لطائف الفرج بالكرب واليسر بالعسر أسرار أ ن الكرب ة إ ذ ا اشتد وعظم و ت ن ا ه ا حصل للعبد ا ل إ ي ا س من كشفه من ج ه ة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده وهذا هو ح ق ي ق ة التوكل على الله وهو من أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب التي تطلب بها الحوائج ف إ ن الله يكفي من توكل عليه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وروى آ د م ا بن أ ب ي اياس في تفسيره ب إ س ن ا د ه عن محمد بن إ س ح ا ق قال جاء مالك ا ل أ ش ج ع ي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ س ر ابني عوف فقال له أ ر س ل إ ل ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ك أ ن تكثر من قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فاتاه الرسول ف أ خ ب ر ه ف أ ك ب عوف يقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج ف إ ذ ا هو ب ن ا ق ة لهم فركبها ف أ ق ب ل ف إ ذ ا هو بسرخ القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم ف أ ت ب ع آ خ ر ه ا أ و ل ه ا فلم ي ف ج أ ابويه إ ل ا وهو ينادي بالباب فقال أ ب و ه عوف ورب ا ل ك ع ب ة فقالت أ م ه وا سوءتاه وعوف كئيب ي أ ل م ما هو فيه من القد فاستبق ا ل أ ب والخادم إ ل ي ه ف إ ذ ا عوف قد ملا الفناء إ ب ل ا فقص على أ ب ي ه أ م ر ه و أ م ر ا ل إ ب ل ف أ ت ى أ ب و ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه بخبر عوف وخبر ا ل إ ب ل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أ ح ب ب ت وما كنت صانعا ب إ ب ل ك ونزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال الفضيل والله ل وذكر يئست تريد شيئا تريد حتى من منهم مولاك ما الخلق لا لأعطاك كل و إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م عن بعضهم قال ما س أ ل السائلون م س أ ل ة هي أ ل ح ف من أ ن يقول العبد ما شاء الله قال يعني بذلك التفويض إ ل ى الله عز وجل وقال القداح سالم سعيد بن سالم بلغني أ ن موسى عليه السلام كانت له إ ل ى الله ح ا ج ة فطلبها ف أ ب ط أ ت عليه فقال ما شاء الله ف إ ذ ا حاجته بين يديه فعجب ف أ و ح ى الله إ ل ي ه أ م ا علمت أ ن قولك ما شاء الله أنجحوا وأيضا الحوائج ما طلبت به الحوائج؟ وأيضا ف إ ن المؤمن إ ذ ا ا س ت ب ط أ الفرج و أ ي س منه بعد ك ث ر ة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أ ث ر ا ل إ ج ا ب ة يرجع إ ل ى نفسه ب ا ل ل ا ئ م ة وقال لها إ ن م ا أ و ت ي ت من قبلك ولو كان فيك خير لاجبت ه وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات ف إ ن ه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له ب أ ن ه أ ه ل لما نزل به من البلاء و أ ن ه ليس ب أ ه ل ل إ ج ا ب ة الدعاء فلذلك تسرع إ ل ي ه حينئذ إ ج ا ب ة الدعاء وتفريج الكرب ب قلوبهم فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله ه تعالى قال و تعبد رجل زمانا ثم بدت له إ ل ى الله ح ا ج ة فصام سبعين سبتا ي أ ك ل في كل سبت إ ح د ى ع ش ر ة تمره ثم س أ ل الله حاجته فلم يعطها فرجع إ ل ى نفسه فقال منك أ و ت ي ت لو كان فيك خير أ ع ط ي ت حاجتك فنزل إليه عند ذلك ملك فقال يا ابن آ د م ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك خرجه ابن أ ب ي الدنيا ولبعض المتقدمين في هذا المعنى عسى ما ترى أن لا يدوم وأن المتقدمين المعنى لا عسى هذا ما ترى ترى في أن له فرجا مما أ ل ح به الدهر عسى فرج ي أ ت ي به الله إ ن ه له كل يوم في خليقته أ م ر إ ذ ا لاح عسر فرج يسرا ف إ ن ه قضى الله أ ن العسر يتبعه